وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولداة الآخرة خير للذين يتقولون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقولون.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 أوصلَّمَنْ في السَّمَايِ فَتَأَتِّيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ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 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ وَلَا طَائِرٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ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 ولقد أرسلنا إلى أمة من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضرال إلى علهم يتضرعون فلولا إفجاههم سنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكرو به فتحنا عليهم. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا حَتَّى إِذَا فرحوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنى بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهل الله عليهم من ديننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة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 قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ظللت إذا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قل إني على بينة من ربي وكذبت به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 إنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكراء مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيئا ولكن ذكراء لعلهم يتقون.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 لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شفيع وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وعذاب أليم بِمَا كَانُوا يكفرون وَأَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون له أصحاب يدعونه إلى الهداة لنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُواْ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي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 فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَثَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ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 وكيف يخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟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 وإسмаيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن آباءهم وذريةهم وإخوانهم وجت بيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ قْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهد تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه القرى ومن حولها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 فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكب ومن النخل ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروه إلى ثمره إذا أثمر وينعه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 كذلك زيّن لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فيُنبئهم بما كانوا يعملون.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 وَإِنَّكَ فِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَر الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ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 أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الناس كمن مثله فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا استَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا "Qālannā r-mathwākum khālidīn fīhā illā mā shā'Allāh. İnnā rabbkahuḥkīmun ʿalīm. Vekzālīkanu wāli b-āzd al-ẓālimīn b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 إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بغير علم وحرموا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى الله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 قُلْ أَنذَرْتُكُمْ حَرَمَ أَمِّلْ أُنثَيَيْنِ أَمْ, أم اشتملت عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الإبل اثنين وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ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 إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحمة خنزير فإنّه رجس فإنّه رجس أو فسق أهلا لغير الله به فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مَالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها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 أنتقول إنما أزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن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 سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَوْضُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبُّكَ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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليبل وكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.